انقادلك والهوى مازال يجرح قلوب ا ل ه و ا و ي ة ما بين صيت الفخر و ا ل آ ل مواقف اهلك ب ط و ل ي ة ما بين وجهك وليله الشال الشمس تضحك على الفيه على يديك الحلا يختال خذيت عرشه وكرسيه سلم على ش ف ة ك لاسال ريقك على الجمره ا ل ح ي ة خذيت من دلتك فنجال يسوى ثلاثين بريه اجر صوت الغلا موال و ي ل ا ح ي الصوت ع م ر ي ة ما بين ل ف ت لقا ووصال لدق رقمك ب ع ف و ي ة ت ق ب ل ش ا ش ة الجوال واقبلها ل ج ل ة راعيه اضيع لقلت كيف الحال ا ل ب ح ث الغير ة ع ا د ي ة لا تشرح ان كان صمتي طالب حتى تبحث خوافيه ا ا ل ح ب معاد ربطه ق ا ل والله ي ع ل م مش معاي